نعم سرى طيف من أهوى فأرقان والحب يعتري اللذاتي بالألم سرى <تصفيق> ilā harāmī sarayta min haram al-laylan ilā harāmī في خلق وفي خلوق فاق في خلق وفي خلوق ولم ي محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله منه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم